بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنحتدي لولا أن هدان الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ونصلي ونسلم على خير الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أحبابي إخواني وأخواتي في الله عز وجل شبابنا وفتياتنا عشنا حلقات نبين أن الفجر هو طريقنا إلى الجنة الصورة ناطقة جدا والفجر آخرها جنتي يبقى بوابة الجنة هي صلاة الفجر وصلاة الفجر مش في البيت فادخلي في عبادي وادخلي جنتي وذكرنا أكثر من خمسة عشر فضلا ومكسبا ونحن نكسب إلا نزلنا صال الفجر ذكرنا هذه الفضائل كلها ومكاسب عظيمة وجليلة وكبيرة جدا بدءا من الحفلة الملائكية وانتهاءا بعمرة وحجة تامة تامة تامة لمن صلى الفجرة ثم جلسه في مصلاة حتى تشرق الشمس كل هذا الكلام جميل جدا بنسمعه احنا عادين بالنهار او في الليل وريئين يجي الشيطان بالليل واحنا جايين نقوم لصلاة الفجر على طول يبدأ يشتغل حكتين الشيطان الهوى الهوى ان الانسان يرتاح ومتعبش نفسه يقوم والشيطان يعقد الشيطان على قافية احدكم ثلاث عقد اذا هو نام يقول امامك نوم طويل فارقد ويبول في اذنه اليمنى او في اذنيه يبقى اذا المرحلة اللي جاية عايزه احتشاد كل واحد فينا عنده قوة ارادة لو ان الله علم ان صلاة الفجر مستحيلة لما كلفنا بها فاحنا عايزين نشيل من ذهننا كلمة المستحيل لأي أمر رباني طالما ربنا أمر يبقى خلاص كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا هو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون الاحتشاد ده هو ذا اللي احنا عايزينه ان الواحد يحاول يكون إرادته قوية يقول سأصل الفجر بإذن الله في جماعة لا يمكن بعد ما اسمع هذا الكلام لا يمكن أن ألقى الله بحالة نفاق لا يمكن ضيع الجنة ونعيمها وروح النار وعذابها أبدا لا يمكن أن أضيع رؤية وجه الله الكريم فإن استطعتم ألا تغلبوا على الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا لا يمكن أضيع بأبدا انا لا اقوى على عذاب جهنم يرزق ورزق كافر اللي بيصلي الش... الفجر او الصبح بعد شروق الشمس ما اقدرش فاخد قرار ومع القرار زبط نفسك انك تنام بدري قدر المستطاع لو هتنام متأخر قل لنفسك انك قادر انك تقوم وهنقول لك بالوقت ازاي انت فاضل... تقدر فعلا انك تقوم وبعدين يزمط المنبه يكلم واحد صاحبك يصحيك وياخدك معاه وهو رايح ما دام انت في البداية ما انتش قادر لان تعرفوا القلوب تلتة انواع قلب غافل قلب يستحضر قلب حاضر في حضور القلب القلب الغافل عليه طبقة كبيرة من الذنوب والمعاصي تذكر الانسان يروح يصار للفجر فعايز استحضار استحضار يعني مجهدة كبيرة جدا هذه مجهدة تضمن إذا انتهت واجه الهوى الداخلي والشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم في العروق وتقول يا رب أعيني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك أنا أحب أن أصل الفجر أعيني عليها فأول شيء تكون رباني تسأل الله أن يعينك على صلاة الفجر وأن يهيئك لصلاة الفجر وتدعو أنت على الفراش قبل أن تنام أسألك ربي ألا تضيع علي صلاة الفجر ألا أضيع صلاة الفجر أسألك أن توقذني صلاة الفجر اللهم يقذني في أحب الأوقات إليك وتنام وإنت عندك إرادة أن تقوم وعندك المعينات الأخرى زي وقنا المنبه عندك الـ الـ الأصدقاء اللي بيتصلوا عليك هذه مسألة ضرورية جدا طب إذا ما أمتج لصلاة الفجر حاول تصلي الفجر جماعة مع اهل البيت لا تفوت ابدا صلاة الفجر انك تصليها فرديا داخل البيت عادينا اتفق من الان صلاة الجماعة تتعديل صلاة الفزي ب27 درجة ما يمكن تصور ابدا ان واحد تقال له اشتغل لوحدك وتاخد الف دولار الف يورو الف دينار الف ريال في انك انت في كل يوم شغل وتشتغل لوحدك نفس الشغل ده تشتغل في وسط المجموعة وتبقوا كويسين مع بعض جدا وتاخد 27 ألف دولار أو يورو أو ريال أو جنيه أو يعني درهم أو ما إلى ذلك ولا أنا هاخد ألف وبقى لوحدك ده أنت في وسط المجموعة تشتغل في ونس في بحبحة وفي دردشة وفي أخذ ورد وفيه ومع ذلك وهتأجل نفس الشيء ما فيش حاجة جدا عليك ومع ذلك تأخذ 27 ألف والتالي بيأخذ ألف بس يعني فرق كبير جدا صلي جماعة في البيت بيأول حاجة بأهلك بأولادك شوف حد من جيرانك انزل الجامع حتى لو بعد الفجر اذا كان لسه المسجد مفتوح يمكن تلاقي واحد تتأخر معك تصلي انما لو انت فكرت فعلا ان في ناس كثيرة جدا احنا خدنا كلنا في القوات المسلحة لو الطبور الساعة خمسة وقبل الفجر الناس كلها بتقوم عشان فيه قم فيه عسكري فيه شويش فيه صور فيه ضابط بقول لك قوم اسألكم بالله عز وجل هل نداء الضابط او الشويش او العسكري اقوى عندنا من نداء الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى بيقول والذين امنوا اشد حبا لله بس يقول بعد ايه بعد اسف على عباده ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله طيب احنا بالرهبة اللي بنخاف منها من ضابط أو غيره بنقوم وبننتظم وبنشوف العساكن بتقوم الساعة 2 و 3 في الليلة السافر عشان يكون في وحدته الساعة 5 الصبح طب هتقولي ده مع الإكرار حتى مع الحب يا مناس متحبين بيقفوا طوال الليل يعني ولا يحسوا ان الليل عدة ولو المعاد قبل الفجر بساعة بيقوموا وذكرت الحقيقة هذه القصة يعني اكثر من مرة انا رأت عيناي وسمعت اذناي قلت راح اتصف تليفون عام في سنة ستة وتسعين كنت في احدى دول الخليج لقيت ولد واقف فقلت اروح اصلي العيشة وارجع اتصل هو التليفون العام اللي كان موجود ما كانش لسه فيه تليفونات يعني محمول في هذا الوقت المهم فصاحبنا صلينا العشاء وكان في درس وعادنا يجي ساعة وصاحبنا لسه وابه كان في التليفون صليت الفجر ورحت حبرت دروس التاني يوم والساعة 11 اخذت اهلي زوجتي ولفينا الحرم الجامعي تريضا كورد رياضي يومي وصاحبنا لسه واقف بيكلم في التليفون رحت نمت وقمت رايح اصلي الفجر وصاحبنا لسه بيتكلم في التليفون صلينا الفجر ورجعنا وصاحبنا لسه واقف بيتكلم في التليفون يعني اكثر من 8 9 ساعات والعجيب العجيب فعلا ان الولد واقف على حيله لانه ما يقدرش يقعد مفيش كرسي اصلا ولو قعد السماعة بتاع التليفون ما تجيش لغاية تحت هذا حج على اي انسان هذا قطع مش بيكلم امه بيتعرف على تاريخ حياته وتاريخ معرفتها بابوه وزي جوزت وزي خلفته ونقلته بنا في كم مدينة وكم مرة و يعني لا لا لا لا ولا بيسأل عن اخته ولا عمته ولا خالته دي مقصوفة الرقبة اللي معاه على الخط الثاني واحدة على الخط الثاني معاه بيتلغيه وبيلغيها وطبعا بيحكي لها بقى قصة صعد فراء بن شداد والأكيد بقى طلع نفسه هو اللي فتح زمان يعني القدس والأقصى وفلسطين والعراق وهو مكان سيدنا سعد بن بوقاس وعقب بن أبنافع وعمر بن العقب هو الفاتح الوحيد في الدنيا ما في حد غيره هو الفارس في الميدان كلها كذيب يعني أصحاب الباطل بيعملوا كده وإحنا مقدش نروح نصلي الفجر بالله عليكم قلوا لي هنقول لربنا ايه في قصص الحياة ذكرها أخونا الدكتور راجب السرجاني في كتابي كيف تحافظ عرصات الفجر كثير من هذه القصص فعلة أنا شفتها ورأيتها شفتها معنية يعني, يعني شفت هذه المناظر ومناظر مؤلمة جدا نروح نصلي الفجر في الجامعة في أمريكا قبل الفجر بساعة وقبل الفجر بنص ساعة وقبل الفجر بعشر دقائق وبعد الفجر بخمس دقائق تلاقي ناس كتيرة طلع بالكلاب بتاعتها الأمريكان يهننوا الكلاب ويمشوا الكلاب عشان يفسحوا الكلاب لان الكلب ساعته مش هيكون عنده صاحبه يعني مش هيكون عنده وقت يفسح ساعت الكلب يعني هيروح الشغل الساعة ستة سبعة اللي هو صاحب الكلب يعني فما عندهش وقت يفسح الكلب وبيجي اخر نهار مرهق وبعدين لما يجي اخر يكون الدنيا ضوضاء وهو عايز يمتع الكلب في وقت صفاء فياخد الكلب ويطلع يتمشى اذا كان واحد مسخر نفسه للكلب وطالع يتمشى به قبل الفجر واثناء اذان الفجر ارباب الايمان اصحاب القلوب الحية بحب الرحمن ما يقوموش يصالوا الفجر دكتور راغب بيذكر قصة ان كان في مؤتمر طبي الساعة ستة الصبح يبدأ وذا كان الفجر بدي الستة الاربع فيقول هروح اكيد مش هلاقي حد يعني وايه ومؤتمر علمي تطوعي يعني اللي الحب يحضر ما مفوش الزام فيقول ذهبت وانا اتصور ان أنا لن اجد احدا في القاعة هروح انا اول واحد صدرت الفجر بمكان قريب ورقى ستة داخل لقيت القاعة مكتظة باكثر من ثلاثة الاف طبيب وانا رحت جلست في الاخر قصص كثيرة جدا كل واحد منهم بيكون عنده حجز تغران حجز توبيس حجز قطار يسافر لاي مكان بيحبه بيقوم وشبابنا بيقومه انا بشوف شبابنا اللي بيكونوا رغبة في حاجة بيقوم مجموعة شباب مع بعض هيا بينا يعني هاي شلنا يلا بينا نروح ايه البحر الاحمر البحر الاسود البحر الازرق ها حاجزين نطلع مع بعض طالع كده نتحرك امت يا شباب ها نشوف مين الساعة خمسة الصبح عشان نتمشى كده بالعربية في على ما تطلع الشمس يكون أطعنا شوط يلا يا شباب يلا يا شباب بتطلعوا ولا تطلعوش تطلعوا لما يكون في نداء الهوى احنا عايزين نداء الرب سبحانه وتعالى نداء رب العزة نداء الله اكبر نداء حي على الصلاة حي على الفلاح نداء الصلاة خير من النوم هي تترن بقوة وتحن الى لقاء الله عز وجل وتطلع كده من تحت الايه حاف ومن الفراش الوثير طرفت كل هذا وتقول وعجلت إليك ربي لترضى إنا إلى الله راغبون أنا جاينك يا رب أنا بحبك يا رب وأنا لا أستطيع أن أستغني عنك لأنك الله الصمد لأنك الله الذي قلت في كتابك يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز طيب انت قللت من الاكل يعني التقيل قبل ما تنام وحاولت تنام بدري او حتى لو نمت بتاخر حاطت في دماغك ان ساعتين يكفوك وتقوم حتى لو ما يكفوكش انت عارف ان لو فيه الف جنيه الف دولار الف يورو هتاخدهم في الجامع عمرك ما هتعديها ابدا وبعدين صلاة الجماعة حاولهم صلاة الفتر بسبب 20 درجة كل الكلام ده وراحت منك صلاة الفتر تعمل ايه هنا بقى لازم تعاقب نفسك بشيء بل الانسان وعنفسه بصيرة ولو القى معاذرة حط العنوان ده في ذهنك ان من صلى الفجر بعد شروق الشمس يرزق رزق كافر تب الرزق بالكراع الكافر ده اخذ منه بقى الضروري جدا اقلل في اليوم ده من الاكل الا مناصل اقلل في اليوم ده من الشرب عشان هاش حس بنعمة ربنا سبحانه وتعالى اقلل في اليوم ده من اي حاجة انا بحبها وأكره نفسي على الأشياء التي تحبها بحب يمشي هتمشها زيادة شوية بحبش ترايح هترايح بحبش أتكلم يعني بحبش هتكلم, هتكلم في فعل الخير لا خير في كثير من نجوم إلا من أمره صدقات أو معروف أو إصلاح بين الناس هتشوف أي حاجة بتحبها تمنع نفسك منها أي حاجة بتحبهاش من فعل الخير هتحمل نفسك عليه تمتقى ورتك وتشعر فعل إنك عاقبت نفسك وتعمل بوسيط سيدنا بن عمر بن, عبدال... بن الخطاب رضي الله عنه إذا ألمنت بسيئة فأتبعها بحسنة فإني لم أرى شيئا أسرع إدراك لشيء من حسنة حديثة لذنب قديم أرجوكم بالله جربوا أن تجاهدوا أنفسكم وستجدون الله تبارك وتعالى في عونكم وجربوا أن تعاقبوا أنفسكم بأن تلحقوا هذا النوم عن صلاة الفجر بفعل خير كثير يمحو هذه الذنوب هذه المعاصي فإن الله تبارك وتعالى يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات أسأل الله تبارك وتعالى أن يحبب إلينا صلاة الفجر وأن يعيننا على صلاة الفجر وأن نجتمع جميعا في بيوت الله عز وجل متحابين فتكون سفن النجاة يوم الدين جزاكم لو خيرا شكر الله لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته